ما أصعب أن تبكي بلا دنيا وما أصعب أن تذهب بلا رجوع وما أصعب أن تشعر بالضيق وكأن المكان من حولك يضيق ما أصعب أن تتكلم بلا صوت انت حين كيف تنتظر الموت ما أصعب أن تشعر بالسوء فترى كل من حولك عدم ويسودك احساس الندم على اسم لا تعرف وذنب لم تقترفه ما أصعب أن تشعر بالحزن العميق وكأنه كامن في داخلك ألم عريق تستكمل وحدك الطريق بلا هدف بلا شريك بلا رفيق وتصير أنت والحزن والندم فريق وتجد وجهك بين الدموع غريب ويتحول الأمل ويتحول الأمل الباقي إلى بريق ما أصعب أن تعيش داخل نفسك وحيد بلا صديق بلا رفيق بلا حبيب تشعر أن الفرح بعيد تعاني من جرح لا يطيب جرح عميق جرح عنيد جرح لا يداويه طبيع ما أصعب أن ترى النور ظلام وما أصعب أن ترى السعادة أواد وأنت وحيد حيرا أنت وحيد حيرا